يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا وترى الناس سكارا وما هم ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد اتبع عليه أنه من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 من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم من علفة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لفظ. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نشاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْ من يرد إلى أرزل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنزلت ابتت من كل زوج بهيد. ذلك بأن الله هو الحق وأنه رحيل الموتى وأنه على كل شيء قدير.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 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خذ ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأنت الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير نطمأن به وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَدْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخَسْرَانُ الْمُبِينُ يَدَعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَظُرُهُ وَمَا لَا يَفْعَلُ ذلك هو الظلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا بطالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في والدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَجْنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَابِينَ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 الحميم. يصهر به ما في بطونهم والجنود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم إليه وعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات سجري من تحتها الأنهار يحللون فيها من أسوار من ذهب يحللون فيها من أسوار من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحبيب إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه لنه الناس سوء العاقب فيه والباد، ومن يرد فيه بالحابب بظلم نذقه من عذاب أليم. وَإِذْ بَوَأْنَالِ إِبْرَاهِيمَ مَا كَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ لِلْقَائِفِينَ وَطَهِيرُ الْبَيْتِ وَالْقَائِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ غَيٌّ سُدُودٌ وَأَمْرٌ فِي النَّاسِ بِالْحَنبِ يَأْتُونَ كِرْجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَا مِنْ كُلِّ فَجٍّ نَامِقٍ بيشهدوا ما نافع لهم ويذكوا اسم الله في أيام معلومة في علام رزقهم من بهيمة الأعماق، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. مَن يَقْبَلُ تَفَسُّهُمْ وَالَّذِينَ نُذُورُهُمْ وَالَّذِينَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن وَضَّمَ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلّت لكم الأعوام إلا ما يُتلى عليكم فجتنب الرِّدَسَ من الأوزبان وجتنب قول الزُّور هنفاء إن الله غير مُشْرِكين به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 حلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام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 والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والقدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير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 أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لهدمت طوامع وبيع وصلوات ومساجد وصلوات ومساجد نذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وَإِكَذِّبُوا كَفَقَدِ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَالْخَابُ مَن يَنَوَّى وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرٌ بِأَيِّ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ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 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ أَبِنَ صَاعٍ وَلَكِنْ تَعْمَلُ قُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالعَذَابِ وَلَيْسَ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمَ النِّعْدَ رَبُّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ من ما تعود وكأي من قرية أم ليث لها وهي غارمة ثم أخذتها وإلي المصير. قول يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين فَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ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 الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى في أمنيته فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يؤكم الله آياته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 وَعَمِرُ الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ عِبِيدٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَالَّذِينَ هَجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمَن أقتلوا أو ما تولى يلقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخل يرضونه. وَإِنَّ اللَّهَ نَعْلِي مُنْحَلِيمٌ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوَّطَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَا يُنْصَرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ غَفُورٌ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 هو الباطل، وأنما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء؟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 لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وَإِن جَادَلُواكَ فَقُل لِّلَّهِ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَا كَذُوبٌ يَسْقُونَ بِالَّذِينَ يَسْأَلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا أفأنبئكم بشر من ذلك أنا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له انَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ من ضعف الطالب والمطلوب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 وجاهدوا في الله حق بهذه هو جذبكم وما جعَن عليكم في الدين من حرج من لا تأبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس